now nah. Panie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 يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى قال رب أنا يكون لي غلام وكان في امرأتي وقد بلغت من الكبرع قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قضل ولم تك شيئا. قال رب الجالّ. وليالي <تصفيق> <تصفيق> ثوية <تصفيق> وآتيناه الحكم صديا وحنانا من لدنا وذكا وكان فقيا وبروا بوالدينه ولم يكن جبارا عصيرا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا من دونهم حجابا فأرسلنا Oh, مالك وقت دد دد في قالت يا ليتني مت قبل هذا أنا ذا من تحتها ألا تحذني؟ قد جعل ربك تحتك سريعاً. وهذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أكلي فان ما ترين من البشر احدا تقولي اني نذرت للرحمن صوما فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا Yeah! قال إني عبد الله آساني الكتاب وجعلني نبيا باركا اين كنت واوصاني بالصلاة والزكاه ما دمت حيا وبروض بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يومه وإن الله ربي وربكم تابدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلام قال لأبيه يا أبس لما تعبد ما لا يسمع ولا يقول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 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أطاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت والآل لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكِ وَاهْدُرْمِي مَلِيَّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكِ فَأَسْتَرْ أعفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أدعوا ربي عساء لا أكون بدواء ربي شقيا تَزَالُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ غُيْلَانٍ لَهُ وَهَذَا لَهُ إِخَافٌ وَيَعْقُوبُ وَكُلًا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب التور الأيمن وقربنا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارو واذكر في الكتاب إسماعيل إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسول كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رض. واذكر في الكتاب ذكريك إنه كان صديقا نفيًا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكير فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتو فيلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا كنات عدن التي وعذر رحمن عباده بالغير لا يسمعون فيها لغة إلا سلام ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيّة الجنه التي نورت من عبادنا من كان تقيا وما نتنزه إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنس أن ما مدت لسوف فأخرج حيا أو يذكر الإنسان قناه من قضل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لا وَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ نَادِيا ۚ وَمَا نُنَزِّلُ بطاعت ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم نحن اعلم بالذي هم أولى بها صليا وإن منكم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 ناجسيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذي تكفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نبيا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي طلالة فليمزد له الرحمن مزا حتى إذا رأوا ما يوعدون لظ موَئِم من الس تَفس ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب خير مرض أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتى أطلع الغيب أم استخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمذد له من العذاب بما وَأَنَرْتُ مَا يَفْعُلُونَ يَا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِذَّا كَلَّا ويكرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياء تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ولدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتقذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتقذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا فكاد السماوات يتفطرون منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا سرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا